الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح